لا تفسدن في ا ل أ ر ض مرتين ولا تعلن ولا تعلن علوا كبيره ف إ ذ ا جاء وعدو لاه ما بعثنا عليكم عباد لناولي باس شديد فجاسو فجاسو خلال الديار وكان أ م ر ا وكا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 م و س ا ن ه النابلسي إ س ل ل ع ل ن م الاسلاميه ف موسوعه ح ن ا ا آية ي ل ل ج ل النابلسي آية م للعلوم ت الاسلاميه اسماء الله الحسنى لفضيله الدكتور محمد راتب ا ا ل ن ا ب ل س ا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 واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا, ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم اهلكنا من القرود من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا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 ف م و س و ع ك النابلسي ل ل ك ل و ر الاسلاميه ك والآخرة أكبر د ر ج ا ت و أ ك ب ر ت ف ض ي ل ل ا ت ج ع ل مع ا ل ل ه إ ل ا آخر فتقعد م ذ م و م ا م خ ذ و ل ا وقضى ربك أ ل ا ت ع ب د و ا ل ا إياه ا ل غ ن عندك الكبر أ ح د ه م ا أ و كلاهما فلا فلا تقل لهما أ ف ر ه ولا تنهرهما وقل لهما, وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب رب ربكم اعلم بما في نفوسكم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 ولا ت ت ق ل و ا ا ل ن ف س التي و ع ه النابلسي ومن ل ل ع ل ل و ل ل ي س ط الاسلاميه ن ا ف ي ر ف ا ق ت ل إنه ك ن ن ص ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أ ح س ن حتى ي ب ل غ ش د ة و أ و ف و ا بالعهد إ ن العهد كان مسؤولا و أ و ف و ا الكيل إ ذ ا كلتم وزنوا ب ا ل ق ص ط ا س المستقيم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 ولا ت ن ش في ا ل أ ر ض مرحا إ ن ك لن تخرق ا ل أ ر ض و ل م تبلغ الجبال طولا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 م د ح و ر ربكم ا أفاصفاكم بالبنين و ا ت خ ذ من ا ل م ل ا ئ ك ة ن ا ا إنكم ل ت ق و ل و و ن ق ل ا ع ظ ي م ا و ل ق د ص ر ف ن ا ف ي ه ذ ا القرآن ل ي ذ ك ر و ا و م ا ل د ه م إ ل ا نفورا قل لو كان معه آ ل ه ة كما تقولون إ ذ ا لبتغوا الى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون سبحانه و ت علوا ا ى عما ي ق ل ل و و ن ع كبيرا يسبح له السماوات السبع و ا ل أ ر ض ومن فيهن و إ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 وجعلنا ََََْ ع َ ل َ ى قلوبهم َُُِ ك ن َ ة ً أ َ ن يفقهوا ََُْ و َ في ِ اذانهم ِِْ وقرا َََ وفي آ ذ ا ن ه م وقرا و إ ذ ا ذكرت ربك في ا ل ق ر آ ن وحده ولوا على أ د ب ا ر ه م نفورا نحن أ ع ل م بما يستمعون به إ ذ يستمعون إ ل ي ك واذ هم نجوى إ ذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا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 قل كونوا ح ج ا ر ة أ و حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول م ر ة ف س ي ن غ ذ و ن إ ل ي ك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أ ن يكون قريبا يوم ي د ع و ك وتستجيبون ب شركه الهدى ب ا ث م إلا قليلا ل ع ب ا د ي ي ق و ل ل ا ت ي ه ي أحسن إن ا ل ش ي ط ا ن ينزع ب ي ن ه م إن ا ل ش ي ط ا ن ك ا ن ل ل إ ن س ا ن ع د و م ب ي ن ا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 وقال ر ل لك ي ن زعمتم من ن د و افعل ذلك و ن كشف الله ض ر يجعلنا من ا ي ل ان نترك الله ي ونحن إ نترك ب الله ونحن ر نتركه م و ي و ع ه النابلسي ا للعلوم الاسلاميه ب ا س م ا أن ن ا س ل ب ا ل آ ي ا ت شركه ا ل و د نيقة م ى شركه ة دعويه غير س ر ب ا ل آ ي ا ت ه ذات مضمون إ ذ ق ل اجتماعي لك إن ر ط ب ا ل ن وما جعلنا الرؤيا التي أ ر ي ن ا ك إ ل ا ف ت ن ة للناس و ا ل ش ج ر ة و ا ل ش ج ر ة ا ل م ل ع و ن ة في ا ل ق ر آ ن ونخوفهم فما يزيدهم ف م الا يزيدهم إ طغيانا كبيرا و إ ذ خ ل ن ا ل ل م ل ا ئ ك س ج د و ا إ ل ا إ ب ل ي س قال أ س ج د لمن خلقت طينا قال ارايتك هذا الذي, أخرتني إلى أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أ خ ر ت ن ي إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة لاحتنكن لا ا ذريته إ ل ا قليلا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 واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر أ ع ر ض ت م وكان الانسان إ ن س وكان ا ن ل إ كفورا افامنتم ان يخسبكم ب جانب البر او يرسل عليكم حاصبا ثم, ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن ي ي ع د ك م في ف ي إتارة أخرى ر س ل ع ل ي ك م ق ا ص ف ا م ن ا ل ر ب كفرتم ل س ي للعلوم ا ت ل ا و ل ا د م ن ي ه و ا ل ب ح ر و ر ز ق ن ا ه م من الهدى ط ي ب ا ت ل ن ا ه م ع ل ى ك ث ي ر ممن خ ل ق ن ا ت ف ض ي ي ل ا و م ن د ع و كل ي ن ا س ب إ م ا ع ي فمن أ و ت ي كتابه بيمينه فاولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون, ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه اعمى فهو في ا ل آ خ ر ه اعمى و ظ ض ل سبيلا وان كانوا ليفتنون شركه الهدى شركه د ع ل ي ن ا غير ربحيه ذات مضمون ث ب ت ن ا ك لقد ج ت تركن إ ل ي م ش ي ئ ا ق ل ي ل ا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 ث موسوعه لا ت ج النابلسي ل ل ع ل ت م ع ت ا ل إ ن س و ا ل ج ن على ا م ي ه بمثل هذا ا ل ق ر آ ن لا ي أ ت و ن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا ا ل ق ر آ ن من كل مثل فاذا ف ذ ا اكثر الناس إ ل ا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من ا ل أ ر ض ينبوعا او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر فتفجر ا ل أ ن ه ا ر خ ل ا ل ه ا تفجيرا أ و تسقط السماء كمال او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكه قبيلا أ و يكون لك بيت من زخرف أ و ترقى, ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى, حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت إ ل ا بشرا رسولا وما منع الناس أ ن يؤمنوا اذ ج ا ء إلا أن ق م و أ ب ع ث ا ل ل ه ب ش ر ا ل س و ل ل ع ل و ك ا ن في ا ل أ ر ض م ل ا ئ ك ة ي م ش ي ه موسوعه النابلسي ا للعلوم الاسلاميه اسماء الله ا ل ح ي ن ا ومن يهد الله فهو المهتدر ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دونه ونحشرهم, ونحشرهم, ونحشرهم يوم القيامه على اعينهم صمه ونحشرهم, ونحشرهم يوم القيامه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 م أ و ا ه م جهنم كلما خبزناهم سعيرا ذلك جزاؤهم ب أ ن ه م كفروا ب آ ي ا ت ن ا وقالوا ها اذا كنا عظاما و ر ف ا ت انا إ لمبعوثون خلقا جديدا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 ج ا ء ه م ف ق ا ل ل ه فرعون و إني لا ظنك يا لا م س ى م س ح و ر ا قال ل ق د ع ل م ما ت أنزل ه ؤ ل ا ء إلا ر ب ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض بصائر و إ ن ي ل ا ظنك ي ا ر ع و و ن م ر ي فأراد ف أن ي س ت ز ه م من فأغرقناه الأرض و م ن م ع ه ج م ي ع النابلسي و ر ا ئ ل س ك ن و ا ا ل أ ر ض ف إ ذ ا جاء وعد ا ل ا م ي ه اسماء الله الحسنى ق وبالحق نزل م و س و ع ر النابلسي ا ل ل ن ا س ع ل ى مكت و ن ز ل ن ا ه ت ن ز ل ا ق ل ا م ي ه ل ا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله إ ذ ا يتلى عليهم يخرون ل ل أ ذ ق ا ن س ج د ا ويقولون ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا ل م فعولا ويخرون ل ل أ ذ ق ا ن يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أ و ادعوا الرحمن أ ي ا م ا تدعوا فله ا ل أ س م ا ء الحسنى ولا تشهر بصلاتك ولا تخافت بها وبدغ ش ل ك ه الهدى شركه دعويه غير ل ولم ي ك ن ل ه ذات مضمون ل ا ه ت م ا ر ا